فجعله غثاء أحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجرم فنسر ليجر فك إن فاتذر سذكر يجر وتعنوه الأشعى الذي أرلنا البعض ثم أمت فيها ويحيا قد أفحى من تزكى وذكر رسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقا إن هذا في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى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 al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 صوت عذاب ان ربك لبالمرصاد فاما الانسان اذا ما بتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرما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 قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها اذ بعث اشقاها فقال لهم رسول الله ناقه الله وسقوها فكذبوه فاقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا خاف والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى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 اَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ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 ثم ردَّنَاهُ أسفل سافلينَ إلَّا الذين آمَنوا وَعَمِلوا الصالِحاتِ فَلَهُمْ أجْرٌ غَير مَمنونٍ فَمَا يُكْذِبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَكِيمِ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 كلا لئلا ميلته لنصف عم ناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديا سندع زبانيا كلا لا تطعه واسجد وقترب إن أزلناه في ليلة القدر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 قال درة شرين يا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 ما في القبور وحص لما في الصدور إن ربهم بهم يوم إلا الخبيث. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفرش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية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 إلى فيهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم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 كل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كوفوا أحدا